بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا نِّصْفَهُ أَوْ يَنقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا أَوْ زِدْ عليه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 وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْراً جَمِيلَةً وَذَرْنِي وَالْمُكْذِبِينَ أُلِّ النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلَةً إِنَّ لَدَيْنَا أَنْكَلَوْنَ وَجَحِيمَةٌ وَطَعَامًا ذَغْصَتِهِ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ أَيُّهَا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 فعصاف الرعون الرسول فأخذناه أخذوا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يومي يجعل الولدان شيبا السماء أمون فطير به كان وعده مفعولا إن هذه تذكره فمن شاء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 wa akuim salat wa atu zakat wa akuirudillah qardan hasana, وما تقدموا لأمفسكم من خير تجدوه عند الله وخيره أعظم أجرا، واستغفر الله إن الله غفور رحيم